وقدر فيها قُوَّتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سواء للسائلين ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ فَأَخْرَجَهَا وَلِلْأَرْضِ آتِيَةً طَوْعًا أَوْ قَالَتْ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 Samen met dezelfde manier om dezelfde manier te veranderen. En dat is ook een van de belangrijkste redenen om dezelfde redenen te فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَدُو فاستكبروا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هو أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام من في من لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره أخزى وهم لا ي وَأَمَّا ثمود فهديناهم فاستحبوا الْعَمَى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمَنُوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أَعْدَاءُ الله إلى النار فَهُمْ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 ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين يصبروا فان يصبروا فانترون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 ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلج جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون waarvan degenen die ons hebben vermoord, degenen die ons hebben vermoord, degenen die ons hebben vermoord, الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة وألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون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 اِلاَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنْ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, فاستعذ بالله إِنَّهُ هُوَ السميع العليم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 النع عليها الماء اهتزت وربت ان الذي يحياها لا محي الموت انه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخافون علينا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 Samen met elkaar eens een beetje En dat وَلَئِنْ إن رَحْمَةً مِنَّا منا من بعد ضراء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ قولا لا يقول إن هذا لي وما ظن الساعة قائمة ولا يرجع تي لَلْحُسْنَى ربي إن لي عنده كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا على الإنسان أعرض ونأى بجاربه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله